قراءة القرآن في رمضان يكثر السؤال عنها قضية مهمة جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل ودارسه القرآن في كل سنة في رمضان وفي آخر سنة عرض عليه القرآن مرتين وذلك استنبط العلماء من هذا الحديث أن ختم القرآن سنة في رمضان وبعض العلماء يرى أن الإمام إذا ختم في الصلاة فإن هذه بدعة لم تثبت نقول كيف بدعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يدارسني, يدارسني القرآن جبريل كاملا فهذا له أصل في الشرع أن الختمة تختم سواء في الصلاة أو غير الصلاة وقد كان سلفنا الصالح يتنافسون ثبت بالإسناد الصحيح عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يختم في رمضان ستين ختمة يعني في اليوم مرتين يختم القرآن ولا يقال بأن هذا كيف وكيف نقول له كان سلفنا الصالح الواحد منهم يفرغ نفسه لكتاب الله عز وجل ما في شغل ما في دوام ما في عمل العمل هو القراءة وكما حسب بعض الأخوة سبع ساعات تقريبا أو سبع ساعات نصف على الراحة يختم الإنسان القرآن كاملا فممكن أن يختمه في النهار سبع ساعات وفي السبع ساعات بكل راحة وإذا وجد الإنسان مشقة في ذلك لا يختم ليست القضية ختمة يعني هنا نقول الختم غاية لا الختمة وسيلة لحصول الأجر ووسيلة لاستغلال الوقت في, في, في قراءة القرآن إذن في رمضان ينبغي أن نفرغ أوقاتنا ونحاول أن نكثر من قراءة القرآن لكنني أنبّ ليست القضية قراءة فقط بعض الناس يهذو هذا الشعر كما يقول المسعود لا تهذوا هذا الشعر وتنثروه نثر الدقل ولا يكون أحدكم همه آخر الآية يصفح إلى تخلص لا نقرأ بهدوء ونكرر الآية ونتدبر القرآن فنحصل الفضيلتين فضيلة القراءة التي فيها أجر عظيم وفضيلة التدبر الذي أنزِل القرآن من أجله